بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج والسماء ذات واليوم الموعود واليوم وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأقدود قتل أصحاب الأقدود النار ذات, النار ذات الوقود النار ذات الوقود إذ هم عليها إذ هم علي أقعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الذي والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد من الذين فتنوا المؤمنين والم مِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا إِ الذيينَ آمَنُ وَامِلُ الصو حاتِ لَهُ جََّات إِ الذي آمَنُوا وَعَال الصَّالعَاتِ لَ جََّ لَهُم جََّاتُ لهم جنات لهم جنات تَجرِي مِن فيها الانهار لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير ان بق شربك لشديد إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وَهُوَ الْغَفُورُ الودود فَعَالُوا لِمَا يُرِيدُ فَعَالُوا لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ بل الذين, بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطًا وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطًا بَلْ هُوَ قر انَّ الْمَجِيدَ مَلِكٌ مجيد مَجِيدٌ إِلَهُ حِفْظٌ فِي, لوح محفوظ في لوح محفوظ